الوحدة الثامنة، الدرس الأول، حقوق الإنسان الأساسية واحد من حقوق الإنسان تعتبر اتفاقيات حقوق الإنسان ضمانات قانونية لحماية الأفراد والمجموعات وتعمل منظمات حقوق الإنسان لترسيخ هذه الضمانات في المجتمعات الديمقراطية وهناك اتفاقيات دولية معروفة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق المرأة ومن حقوق الإنسان ما يلي العيش في مجتمع آمن حيث لا يعتدي أحد على أحد أن يعامل الإنسان معاملة حسنة في جميع الظروف حق حرية التعبير حق ممارسة الشعائر الدينية حق التعليم حق محاكمة عادلة وهناك كثير من الحقوق الأخرى التي يجب أن يحصل عليها كل إنسان دون تفرقة من حيث الجنسي أو العمري أو اللوني أو الديني أو الجنسية